عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً إِنَّنَا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطْعِمْ مِنْهُمْ أَثِمَنَّ أَوْ كَفُوراً وَافْقُرْ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلَ